بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين آمنوا فيقولون آمنا به. كل من عند ربنا. أما الذين ضعف إيمانهم وقل يطينهم فإنهم يتشككون من أول كلمة. هذا الإمام أحمق. حاول أن يشككوه بكلمة واحدة. حتى يقول القرآن نخلوه لو قالها. لما أثبت لربنا جل وعلا صفة من صفاته ولفتح باب شر للمسلمين لم يغلق حتى اليوم لكنه أراد أن يموت لكن تبقى عقيدة المسلمين صافية نقية طاهرة أن يثبت هذه الصفة لله كما أثبتها لنفسه حتى يسمع كلام الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه <سؤال> اخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعل قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الاسلامي www.wadhakir.net